فَإِنْ خِفْتُمْ مِّن مَّفَرَّقٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام نتين فمن خَيْرًا خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام الأحوال. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون